هذا سؤال بالنسبة للجمعية التي تكون بين الموظفين أو غيرهم اجتمع خمسة أشخاص أو عشرة أشخاص يخرج كل منهم مبلغا من المال مثلا ولنقول كل أحد يخرج مئة ألف دينار ويجمعونه ويجعلون قرعة في كل شهر في كل شهر يعطى لأحدهم من غير زيادة ولا نقص هذه أنكرها بعض أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله رأى أن هذه من صور الربا لكن الظاهر والذي عليه الفتيا وهي فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم على جهاز مثل هذه الصور لكن لا أنصح بها لأنه حصلت عندنا في الكثير بعض الأخوة فعل ذلك فيمر على المرء ظرف أو يمر على الجميع ظرف معين فيتعذر عليه أو يتعثر عليه التسديد أو يحصل إلا في المناطق التي فيها نوع استقرار في المعيشة وفي وفي الحياة فلا بأس بها أما حصلت عندنا إشكالات بسبب عدم الاستطاع عدم الاستطاعة السداد والوفاء بها أما هي في أصلها فهي جائزة على القول الراجح والله تعالى أعلم